قالوا رَبّنَا أَمَ التََّسْنَتَين وَأَحْييتَ نَسْنتَين فَعْتَرَف نابِذُوا بِنَا فَهَل إِلَ خوجِ مِن سَبيل ذَلِقُ بِأََّهُ إذَا دُعَ اللهَّهُ وَحدَهُ كَفَرْتُم وَإ يُشرَك بِه تُؤمنِنُ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 116. كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 117. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ضروني اقتل موسى وليدع ربه 124. أَخَافُ أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 125. وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 126. مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَتَقتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وإن كاذباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّاكُ صَادِقًا يُصِفُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِرُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابْ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا 117. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 118. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيذُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ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 كَذَالِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا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 يَا قَوْمِ إِنَّمَا هذه الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 ل جَامَ أنماَا تَدَنِي إلَيْهِ لَْسَ لَ دَعْوَةُم فِي الدُّنْيا وَلَا فِيآخَِةِ وَأَ مَ رَدّنَ إِلَ اللهَّ وَأَن مَ رَدّنَ إِلَى اللهَّهِ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 117. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 118. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 119. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقُولُوا بُعْثًا أُولَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَّا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 قالوا او لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فذوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجاؤن الي اليبينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلُنَا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 ورُفُونُ ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فاننا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفىنك فالينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قُضِيَ بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَأَنفُسِهِمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا تَنْتَظِرُهُمُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهَا وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم